بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على

موسوعه ي النابلسي ي د ا من للعلوم ي الاسلاميه ن

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا

ماكثين فيه ابدا وينذر َُِ الذين ََّ قالوا َُ اتخذ ََ الله َُّ ولدا ََ

ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت

ع ل بسم الله الرحمن و ا بهذا ل ر ح ي ث أسفا إن

اسيه ا ل ى الكهف فقالوا

فضربنا <تصفيق>

「こっそり」<音声>

LEND

t h r s h n g that I a t s a i h a n s e t h s

انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم

و ل س م الله الرحمن الرحيم و ك ذ ك أ ع

فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وَلَا

موسوعه النابلسي ل ل ع ن ذِكْرِنَا و م الاسلاميه

「こんなこと言うん

س الشراء وساءت مرتفقا

فاذا كانت هذه الايه ت ف ق و ا ض ر بها ل م م ث

جنتين م ت س و ل ه ا ل م ت ب ل م منه ش ي ئ ا و ف ج ر ن ا خ ل ا ل ه م ا ن ه ر ا

أ ا ص ب ح يقلب كفيه على ماء أ فقفيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني ويقول

ي ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له فئه

ا س ي ر ا ل ج ب الله وترى ا أ ر بارزة ض ن الحسنى منهم د ا وعرضوا

بك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل مره بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موحف

わいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわい و いわいわいわいわいわい ت いわい

「今」

م إ س و ع ه النابلسي للعلوم ف س ج د و الاسلاميه إ إ ب ل ي ن

ففسق عن أمر ربه افتتخذونه وذريته

ولقد ت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعاهم

وراى المجرمون النا

وصرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء

Woman!、Well,

I'm s o r r

Vamos!

ت و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا أ م ا السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر ت

اقرب خيرا منه زكاه واقرب رحما

السبب

فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا

فحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي

ب س ل ل ل

الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها

لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي لنفد البحر

قل ب أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن